وهي قاعدة من الأهمية بمكان وتعظم أهميتها إذا عرفنا قلة تناولها وتداولها مع عظيم أهميتها وكبير أثرها وهي أن الربا ينقسم من جهة ما يقع فيه إلى ثلاثة أقسى ربا الديون وربا البيوع وربا الشفاعة وبدأنا التفصيل في ربا الديون او ربا القروض وقلنا ان ربا الديون يتنوع الى ثلاثة انواع ربا القرض وربا الزيادة في الدين الثابت بالذمة في الذمة وضع وتعجل وكلها من ربا الجاهلية. يقول السمعاني ربا الجاهلية أنهم كانوا يداينون الناس بشرط أن يزيدوا في الدين عند الأداء. هذا النوع الأول الذي هو ربا ربا القرض. أنهم كانوا يداينون الناس بشرط أن يزيدوا في الدين عند الاداء وكان يقرض الرجل غيره ويضرب له أجلا وعند حلول الأجل يقول له زدني في الدين حتى أزيدك في الأجل وسع عليك في الأجل مقابل فهذا كان ربا الجاهليه وهذان نوعان والفرق بين ربا القرض او ربا الدين وربا الزياده في الدين الثابت في الذمه من وجهين الوجه الاول من جهه السبب فربا القرض سببه القرض نفسه ربا القرض سببه القرض نفسه اقرضك مئة على ان ترد مئة وخمسين فسبب هذه الزيادة القرض واما الزيادة في الدين الثابت في الذمة فقد يكون سببها القرض او البيع يعني ربا القرض لا يكون إلا في الدين أما الربا بالزيادة في الدين الثابت في الذمة قد يكون سبب هذا الدين الثابت في الذمة قرضا وقد يكون بيعا يكون قرضا أقرضه مئة بمئة هلان يردها مئة بعد سنة عندما جاءت السنة لم يستطع الوفاء قال نزيدك نصف سنة ونزيد خمسينة وربى الزياده الذي يكون سببه البيع الاجل باعه سياره بخمسين ألف على ان يسدد بعد سنه فان لم يسدد بعد سنه يرتفع الثمن الى سبعين الفا عند حلول الاجل فهذا سببه البيع وهو زيادة في الدين لأن ثمن السيارة أصبح دينا في الدمة فإذا جاء وقت السداد ما استطاع أن يسدد قال سنة بعشرين ألف وهكذا والوجه الثاني من جهة وقت حصول الزيادة فوقت حصول الزيادة في ربا الدين عند القرض عند الاقتراض فالزيادة لا بد منها سواء سدد في الاجل او لم يسدد في الاجل لانها مشترطة عند القرض اقرضك مئة بمئة وعشرة فالزيادة اشترطت عند الاقتراب فلو فرضنا ان نسدد في الاجل سيدفع مئة وعشرة ولو سدد قبل الاجل سيدفع مئة وعشرة الا ان تأتي مسألة ضعوة عجل اما الزيادة في الدين الثابت في الذمة فانها تكون عند حلول الاجل فلو سدد في وقت الاجل لا تكون هناك زيادة لا تكون هناك زيادة فلو أنه قال له اقرضك بمئة على أن ترد مئة بعد سنة طيب لو رد بعد سنة سيرد كم سرد مئة لكن إذا لم يستطع ستأتي هنا الزيادة فيقول أزيدك في الأجل مقابل كذا من المث واليوم في البيوع تقع صور تشترط فيها الزيادة عند العقد فيقول له مثلا ابيعك هذه السيارة بمئة الف مقسطه على سنة فإن زدت عن السنة فكل شهر بخمسة آلاف زيادة أنت أخر شهر خمسة آلاف أنت أخر شهرين عشر آلاف أنت أخر ثلاثة خمسة عشر ألف وهذا فيه علتان شرعيتان عظيمتان أما الأولى فهو أنه من الربا لانه زيادة مقابل الأجل وأما الثانية فهو أن ثمن السلعة لا يكون مستقرا عند العقد ومن شروط صحة البيع استقرار الثمن عند العقد لأنه ما يدري يمكن يسدد في سنة فيدفع مئة ألف ويمكن يزيد شهرا فتصبح قيمة السيارة مئة وخمسة ممكن يزيد ثلاثة أشهر فتصبح قيمة السيارة مئة ألف وخمسة عشر ألفا وهكذا رب القرض تشترط فيه الزيادة عند الاقتراض سواء كانت هذه الزيادة حسية كنقود او بيت او سيارة يقول مثلا اقرضك مليون على ان ترده بعد سنة مليونا وسيارة نوعها كذا أو غير ذلك من الحسيات أو كانت معاملة يقول أقرضك مليون وتردها مليونا بشرط أن تزوجني أختك هذا ربقر لأنه يرد المليون بمليون وهذه المنفعه او اقرضك مليونا على ان ترد مليونا وتؤجرني المستودع الموجود في المكان الفلاني بالاجره لكن سبب هذا التاجير القرض هذا يبقى قرض يرد المليون وهذا التاجير او كانت يعني في البنوك الآن يفعلون هذا يقولون نقرضك بشرط أن تفتح عندنا الحساب يعني يأتيهم انسان يقول والله أنا عندي دين في البنك الفلاني فيقولون نعطيك تمويلا نعطيك قرضا ولا ناخذ زيادة لكن بشرط أن تنقل الحساب عندنا فهنا قرض اشترطت فيه منفعة نقل الحساب أو فتح الحساب الجاري عندهم وهذا في مصرح للبنك فهو من القروض الربوية أو كانت معنوية كالانتفاع بجاهه او باسمه يقول اقرضك مليونا بمليون على ان تشفع لي عند الشيخ الفلاني او في الجهه الفلانيه لانهاء المعامله الفلانيه لاحظوا انه مشروط هذا من ربا القرض وهذا هو المعروف بالقرض الذي يجر نفعا وسياتي ان شاء الله تفصيل فيه في قاعده مستقله طيب لماذا كان هذا ربا لان فيه زياده في الدين وكل زياده في الدين فهي ربا والحكمة من هذا يا إخوة أن هذا ينافي مشروعية الدين إذ الدين شرع للرفق ولذلك كان أجره عظيما حتى قال بعض أهل العلم إن أجر الدين أعظم من أجر الصدقة وهذا ملمح دقيق حتى غاب عن بعض طلاب العلم وعاب قول بعض أهل العلم هذا قالوا كيف يكون الدين وهو يرد أعظم اجرا من الصدقة قالوا لأن الدين وإن كان يرد إلا أنه لا يأتي في الغالب إلا وقت حاجة ماسة الانسان متى يستدين يستدين إذا كان في حاجة ماسة فإذا أعطاه الدين يكون فرج عنه فمن هذا الباب قال بعضها العلم إن الدين أعظم اجرا من الصدقة وإن كان هذا في نظري أنا يعني مرجوحا والصدقة أعظم اجرا لكن الدين لا شك أنه من الأجور والقربات والقصد منها الرفق والحكمة من مشروعيته الارتفاق والزيادة تنافي هذا الزيادة تنافي الرفق وتنقل الدين من الارتفاق الى المعاوضة وهذا ينافي مشروعيته و الزيادة في الدين الثابت في الذمة تكون عند حلول الاجل ولا فرق في الحكم سواء كان طلب الزيادة بسبب التأخير من المقرض او كان طلب الزيادة من المقترض كيف هذا يعني انسان عليه دين على ان يسدده بعد سنة عندما جاء الاجل جاء المقترض بنفسه الى المقرض وقال والله عندي ظروف لا أستطيع أن أسدد الآن فزدني في الأجل وأنا أزيدك في الدين أو أن الذي طلب هو المقرط فعندما حان الأجل جاءه قال أنا ما أستطيع قال أزيدك في الأجل وتزيد في الدين كلاهما سواء لا فرق بين هذا وهذا وكلاهما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 قال فيه الامام احمد رحمه الله انه الربا الذي لا شك فيه يعني الربا المقطوع به المجمع عليه هذا النوع لانه الغالب في ربا الجاهليه ووصفه ابن القيم رحمه الله بانه الربا الجلي قال فاما الجلي فربى النسيئه وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال وكلما أخره زاده في المال حتى تصير المئة عنده آلافا مؤلفا كلما حل الأجل زاد زاد حتى تصبح أضعافا مضاعفه وهذان النوعان من ربا الجاهلية وكلاهما محرمان بإجماع أهل العلم يقول الجصاص الحنفي رحمه الله إنه معلوم أن ربا الجاهلية كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى وقال مجاهد رحمه الله في الربا الذي نهي عنه كانوا في الجاهليه يكون للرجل على الرجل الدين فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه وعن, قد وعن قتاده رحمه الله ان ربا الجاهليه يبيع الرجل البيع الى اجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه هذا الذي قلنا الزيادة في الدين في الذمه بسبب البيع وقال زيد بن أسلم كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الحق فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذه منه وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل وقال الشافعي رحمه الله وكان من ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل الدين فيقول له صاحب الدين تقضي أو تربي فإن أخره زاد عليه وأخره وقد نقل القرط رحمه الله أنه لا خلاف بين المسلمين في تحريم هذا الربا، وبل نص أهل العلم على أنه هو الذي نزل القرآن في تحريمه أصالة، فهو الربا الجلي القطعي الذي أجمع العلماء على تحريمه. وهناك نصوص في جميع مذاهب الفقهاء تدل على هذين النوعي اذا يا اخوه ربا القرض بانواعه الذي هو ربا الدين عند الاقتراض وربا الزيادة في الدين الثابت في الذمه هو ربا الجاهليه الذي غلظ القرآن تحريمه وإن كانت الزيادة في الدين الثابت في الذمة أغلب عند الجاهليين من ربا القرض وهذا لا شك أنه محرم يدل على تحريمه القرآن والسنة وأثار الصحابة والاجماع أما القرآن فكل آيات الربا التي تلوناها نص في تحريم هذين النوعين وأما السنة فهناك أدلة كثيرة دلت على ذلك ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ورب الجاهلية موضوع ورب الجاهلية موضوع وهذا يدل على العموم فكل ما ثبت أنه من ربا الجاهليه فهو موضوع يعني محرم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم جميع أنواع ربا الجاهليه أما من آثار الصحابة فقد روى مالك رحمه الله بلاغا أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه افضل مما اسلفته فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذلك الربا ذلك الربا وقال ابن عمر رضي الله عنهما من اسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه ولو كانت قبضة من علف فهو ربا وأما الإجماع فقد نقل جمع كثير من أهل العلم الإجماع على تحريم ربا الديون بأنواعها منهم الباجي المالكي والقرطبي المالكي وابن المنذر والهيتمي وابن حجر العسقلاني الشافعية وابن قدامه الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية و. ابن حزم والشوكان فهو اجماع مقطوع به لا خلاف فيه بين المتقدمين وعليه يا اخوه فإن نقول ان ربا القروض الموجوده في البنوك اليوم محرم باجماع العلماء اجماعا قطعيا وإن كان بعض المعاصرين حاول إخراجه من الربا المحرم إلا أنهم محجوجون بالاجماع الذي لا يشك فيه وإذا كان القول جديدا في مسألة قد فرغ منها فإنه لا يلتفت إليه هذا انتبهوا له يا إخوة لا نحتاج أن نناقش كل قول بل إذا وجدنا القول محدثا في مسألة قد فرغ منها فلا نلتفت إليه ولو استدل بمئات الأدلة فإنه لا يمكن أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زمن من الازمنه على ضلاله فإذا كانت المسألة قد بحثها العلماء ثم جاء من أحدث قولا جديدا في هذه المسألة التي فرغ منها فلا نلتفت إليه مهما كان فضله ومهما استدل به من أدلة لأنه يكفي أنه قول حادث في مسألة قد فرغ منها وأما القسم الثالث من ربا الديون فهو ضع عجل وهذه مسألة مهمة جدا يكثر وقوعها اليوم وهي مسألة خلافية وهذا النوع عكس الثاني الثاني قلنا الزيادة في الدين الثابت في الذمة من أجل زيادة الأجل هذا النوع هو النقص من الدين الثابت في الدمة من أجل تنقيص الأجل شخص اقترض من شخص مئة ألف على أن يردها بعد سنة جاءه بعد ستة أشهر وقال أنا أريد أن أسدد الدين اليوم على أن تنزل لي من الدين شيئا شخص شيئا من الدين يصبح اعطيك تسعين الفا وأسقط السته أشهر أو كان ذلك من المقرض شخص أقرض شخصا مئة ألف على أن يردها بعد سنة بعد ستة أشهر جاء إلى المقترض قال والله الآن أنا عندي ظروف وأحتاج إلى مالي الذي عندك فسددني الآن ثمانين ألفا وسامحتك في العشرين ألف مقابل الأجل هذه مسألة ضع وتعجل قد يكون الطلب من المقرض وقد يكون من المقترض وقد اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه على إسقاط شيء من الدين بعد حلول الأجل ان هذا جائز لاحظوا يا اخوان تفق العلماء على انه ان صالح غريمه على اسقاط شيء من الدين بعد حلول الاجل اقربه مئة الف على ان يسددها بعد سنة عندما حل الاجل قال له هات ثمانين الفا وسامحتك في الباقي اتفاق العلماء هذا جائز لأنه تصرف في ماله تصرفا محضا بلا مقابل هو كما يجوز أن, أن يسقط الدين كله لو أنه عند الأجل جاءه فقال أنا أقرضتك وأنا سامحتك الآن هذا لا إشكال فيه لكن الإشكال في المسألة هل يجوز أن يحط عنه شيئا قبل حلول الأجل على أن يقضيه في مكانه هذه مسألة ضع وتاجل وقد اختلف فيها العلماء من السلف والخلف فمن العلماء من حرمها وقال انها حرام وهي من الربا ومن ربا الجاهليه وهم الجمهور صح تحريمها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن جمع من التابعين و جمع جمهور فقهاء المذاهب الاربعه على انها محرمه وانها من الربا وذهب بعض اهل العلم الى جوازها وهذا قول للشافعي طبعا صح القول بجوازها عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب في أحد قوليه والشافع في قول والإمام أحمد في رواية واختار الجواز شيخ الإسلام ابن تيميه وشيخ الإسلام بن القيم رحم الله الجميع قالوا بالجواز و احتج القائلون بالتحريم بأحاديث ضعيفة منها حديث المقداد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكلت الربا أو أكلت الربا وهذا الحديث يعني ضعيف ايضا قالوا لانها تشبه الربا وهي من الربا الجاهلية كيف تشبه الربا هذه مسألة دقيقة هذه طبعا هي عكس الربا لان الربا زيادة في المال من اجل الاجل وهذا نقص من المال من اجل الاجل قالوا من وجهي هي ربا من وجهي الوجه الاول انه مال في مقابل الاجل فاشبه زيادة المال في مقابل الاجل قالوا في الربا زيادة في مقابل الاجل وهنا اسقاط في مقابل الاجل فكلاهما مال في مقابل الاجل والوجه الثاني قالوا لأنه أعني المقرض يشتري من المقترض المئة بثمانين يقولون الآن انعكست أصبح المقرض كالمشتري من المقترض فالمقترض في ذمته مئة ألف فالمقرض يشتريها منه بثمانين ألفة فهو من وهذا التصوير قالوا إنه ربا وعلى هذا مشى جمهور أهل العلم طبعا الذين قالوا بالجواز احتجوا أيضا في ذلك. بأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من اليهود جاءه أناس منهم فقالوا إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل يعني قالوا كيف نخرج ونترك أموالنا عند الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا ضعوا وتعجلوا يعني انقصوا في الديون وتعجلوا الوفاء وهذا نص في الجواز لو صح لانه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه البيهقي وصححه بعض اهل العلم لكن الصواب انه ضعيف لكن الصواب أنه ضعيف ايضا احتج القائلون بالجواز بأن هذه معاملة والأصل في المعاملات الحل إلا إذا دل دليل على التحريم ولم يدل دليل على التحريم فالأحاديث ضعيفة وآثار الصحابة متعارضة صح عن ابن عمر رضي الله عنهم القول بالتحريم وصح عن ابن عباس رضي الله عنهم القول بالجواز وإذا تعارضت أقوال الصحابة ساقطت لا يكون في أحد القولين حجة فبقينا على الأصل وهو أن الأصل في هذه المعاملات أن الأصل في المعاملات الحل أيضا من وجه آخر قالوا إن في هذا مصلحة للطرفين ولا ظلم فيها يقولون الرباء فيه ظلم وهذه المعاملة فيها مصلحة للطرفين ولا ظلم فيها فيها مصلحة للمقرض أنه تقدم إليه ماله وفيه مصلحة للمقترض أنه سقط عنه بعض الدين أو سقط عنه بعض المال ولا ظلم فيها فهذا يدل على الجواز وقد نصر ابن القيم رحمه الله القول بالجواز في مواطن عدة وقال في معنى كلامه وسأنقل لكم كلامه إن هذه المعاملة عكس الربا صورة وحكمة عكس الربا صورة وحكمة عكس الربا صورة لأن الربا زيادة مقابل الاجل وهذا نقص من أجل نقص الاجل وحكمة أن الزيادة فيها ظلم وهذه فيها مصلحة ولا ظلم فيها يقول من القيم رحمه الله بعد أن نصر هذا القول قال لأن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفة لا حقيقة لأن صورة الربا في الزيادة ولا لغة لأن الربا هو الزيادة ولا عرفا لأن هذا لا يعد ربا في عرف الناس قال فإن الربة الزيادة وهي منتفية هنا والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا. ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربي وإما أن تقضي وبين قوله عجل لي وأهب لك مئة فأين أحدهما من الآخر ثم قال فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس وما دام ذلك كذلك إذن نبقى على الأصل وهو أن الأصل في المعاملات الحل وهذا هو الذي تفتي به المجامع في هذا الزمان وعليه العمل أنه يجوز جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في ضمن كلامه عن التقسيط قال الحقيقة من الدين المؤجل لاجل تعجيله سواء كانت بطلب الدائن أو المديني وضع بين قوسين ضع وتعجل جائزة شرعا ولا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بتوقيع الشيخ بكر أبو زيد. والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قولهم ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل وفي جوازها خلاف بين أهل العلم والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل وهو روايه عن الإمام احمد واختيار الشيخين ابن تيميه وابن القيم ومنسوب الى ابن عباس رضي الله عنهما طبعا هذا كله اذا كان الاسقاط من باب المشارطه هذا الخلاف ومنع الجمهور اذا كان الاسقاط من باب الطلب والمشارطه لكن إذا كان الإسقاط تبرعا من غير طلب جاء المقترض إلى المقرض بعد ستة أشهر وقد اقترض منه مئة ألف على أن يسددها بعد سنة جاءه بعد ستة أشهر قال الحمد لله تيسر عندي المبلغ وأنا أريد أن أتخلص من الدين وأريد أن أدفع لك المئة ألف الآن قال له المقرض جزاك الله خيرا وأنا أسقط عنك عشرين ألفا ما في طلق المقترض يريد أن يسدد مئة ألف ولكن المقرض تبرع بالاسقاط قال ما دام سددت الآن وبقي شيء من الأجل فأنا أسقط عنك عشرين ألفا فهنا جمهور العلماء على الجواز. جمهور العلماء على الجواز قالوا لأنه تصرف في ماله تصرفا محظا من غير طلب ولا مشارطة وله أن يتصرف في ماله ومنع ذلك جمع من المالكية يعني حتى في باب التبرع لماذا قالوا سدا للذرائع وأنتم تعرفون حفظكم الله أن أكثر المذاهب إعمالا لسد الذرائع هم المالكية حتى غلب ذلك عليهم بعض العلماء يعد هذا من مفردات المالكية القول بسد الذرائع مع أن القول بسد الذرائع متفق عليه حتى لو أنكره الشافعية في كتب الأصول فإنهم من حيث العمل يعملون به ولكن المذاهب تتفاوت في التوسع فأكثر المذاهب اعمالا لسد الذراع المالكية يعملون سد الذراع كثيرا ثم يليهم الحنابلة ثم يليهم الحنفية ثم يليهم الشافعية فجمع من المالكية قالوا حتى في باب التبرع تمنع سدا للذرائع حتى لا تتخذ وسيلة للوصول الى قاعدة ضعوة عجل فبدل من ان تكون مطالبة تصبح تبرعات فقالوا نحن نسد الباب ونقول ان هذا حرام والذي يظهر والله اعلم جواز ذلك في مسألة ضعوة عجل ولا شك أنه الأيسر على الناس وفيه رفع للحرج عنهم ولا دليل على تحريمه وأما في باب التبرع فلا شك في جوازه وأما القسم الثالث من أقسام الربا من جهة المعاملة او من جهة ما يقع فيه فهو الربا في الشفاعة الربا في الشفاعه فما المقصود بالربا في الشفاعه المقصود بالربا في الشفاعه اخذ شيء مقابل الشفاعه بالجاه اخذ شيء مقابل الشفاعه بالجاه وهو ما يعرف عند العامه بالواسطه وتعرف عند اهل العلم بانها التوسط من الصالح او من الوجيه لاخر لجلب منفعه او دفع مضره التوسط من الوجيه من الصالح او من الوجيه لاخر لجلب منفعه او دفع مضره فأخذ شيء في مقابل هذه الشفاعة ربا سواء كان هذا الأخذ على سبيل المشارطة أو لم يكن كيف على سبيل المشارطه أو لم يكن قال له توسط لي في الديوان توسط لي في الجهة الفلانية عندي معاملة تحتاج واسطه تحتاج شفاعة قال أشفع لك وإن شاء الله تأتي وهات عشر آلاف أعطني خمس آلاف أخرج لقصك الملكية وتعطيني مائة ألف هذه مشارطة أو لم يكن قال له اشفع لي أن ألحق في الجامعة مثلا وشفع له وبعد ما شفع له أهدى له هدية قال هذه خمس آلاف هذه عشر آلاف هدية لأنك ساعدتني فهذا الأخذ ربا لماذا؟ لما جاء عن أبي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا من شفع لاخيه شفاعه فاهدى له هديه عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه ابو داود والطبراني في الدعاء وفي الكبير وسكت عنه ابو داود وتعلمون ان ما سكت عنه ابو داود فهو صالح عنده ابو داود اذا روى الحديث ولم يضعفه او يذكر ما يدل على تضعيفه فهو صالح عنده للاحتجاج وقال ابن حجر في اسناده مقال وحسنه الالباني وقال ابن باز حسن لغيره وعند دراسة إسناد هذا الحديث يظهر والله أعلم صلاحيته فهو حسن ورجاله ثقات إلا رجلا اختلف في توثيقه وهو القاسم اختلف في توثيقه وجرحه والصواب الله أعلم أن الحديث صالح وقد أخذ بعض أهل العلم بعموم هذا الحديث وحرموا أخذ الهدية على الشفاعة سواء كان هذا من باب المشارطه أو لم يكن قال في مطالب أول النهى ويجب على من شفع شفاعة لآخر فأهدى له هدية أن يردها عليه يجب عليه أن يردها عليه لما في حديث أبي داود وذكر الحديث قال ابن رجب في القاعدة الخمسين بعد المئة ومنها الهدية لمن يشفع له عند السلطان ونحوه فلا يجوز ذكره القاضي وأومأ إليه أحمد قال لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها إذا هذا القول الأول عن العموم وحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على الشفاعة الواجبة أو الشفاعة المحرمة فأخذ مقابل لها حرام ومن الربا الشفاعة الواجبة كمن شفع ليرد ظلما عن مظلوم هذه شفاعة واجبة الذي عنده جاه وعلم أن مسلما ظلم ويستطيع أن يشفع ليرد عنه الظلم فانه يجب عليه أن يشفع والشفاعة المحرمة كالشفاعه في توظيف من لا يستحق الشفاعه في توظيف من لا يستحق هذه شفاعه محرمه فلا يجوز اخذ شيء مقابلها لان الشفاعه الواجبه فريضه دينية فلا يجوز ان ياخذ مقابلها والمحرمه لا تجوز اصلا فلا يجوز ان ياخذ شيئا مقابلها اما الشفاعه المباحه أو المستحبة فقالوا لا باس أن يأخذ هدية يقول الصنعاني رحمه الله عن حديث أبي امامه فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لها قال وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض وهذا مثله قال رحمه الله ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعه عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية فإنها في الأولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم والثانية محظوره فقبضها في مقابلها محظور قال وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية لأنها مكافأة على إحسان غير واجب هذا ما رجحه ثم قال ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة اذن هذا القول فرق بين الشفاعة الواجبة والمحرمة والشفاعة في الأمور المباحة وحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على الشفاعة في المصالح العامة فقالوا إن هذا الحديث إذا شفع الشافع في أمر تعود مصلحته على عموم المسلمين ولو كان لواحد كأن شفع مثلا في تولية شخص عادل طبعا هذا لواحد شفع لواحد لكن مصلحة التولية ستكون للناس جميعا فهنا قالوا إن الشفاعة في المصالح العامة من الفرائض فلا يجوز أخذ شيء في مقابلها يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمه أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتله وهو مستحق لذلك أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهة أو القراء أو النساك أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه قال هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر أنه لا يجوز سيئة التعليل أنه لانه من العالم العامة قال ورخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من باب الجعاله وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة فهو غلط طبعا هذا هو القول الرابع في المسألة وهو أن أخذ الهدية على الشفاعة جائز حتى لو اشترط هذا لأنه من باب الجعالة وهذا القول ضعيف قال لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا إما على الأعيان وإما على الكفايه إذن الشفاعة في المصالح العامة لا يجوز أخذ هدية عليها لا على سبيل المشارطة ولا قبل ذلك وذكر كلاما طويلا يدل على أن هذه المصالح لا تعود إلى شخص يعني بعينه إذن الأقوال في المسألة أربعة بل خمسه القول الأول يحرم أخذ شيء مقابل الشفاعة مطلقا في أي شفاعة وعلى أي صفة القول الثاني يحرم أخذ شيء مقابل الشفاعة الواجبه أو المحرمة القول الثالث يحرم أخذ شيء مقابل الشفاعة في المصالح العامة التي ينتفع بها عموم المسلمين القول الرابع يكره أخذ شيء مقابل الشفاعة يعني جعلوها من باب الكراهية القول الخامس يجوز أخذ شيء مقابل الشفاعة لأن هذا من باب الجعاله والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز أخذ شيء مقابل الشفاعة مطلقا لأن الشفاعة هبة من الله ينالها الإنسان بفضل الله فلا يجوز أخذ مقابل لها في نفع عباد الله والع... والحديث نص في هذا طبعا هذا يا إخوة وهذا ننتبه له جيدا إذا كانت مجرد شفاعة أما إذا اقتضت هذه الشفاعة نفقة فيجوز أن يأخذ ما أنفق إذا اقتضت هذه الشفاعه سفرا او سكنى فيجوز ان ياخذ ما انفق هذا ما في نزاع انفق مقابل السكنه يعني سافر الى بلد ودفع تذاكر وسكن في فندق ودفع من اجل هذه الشفاعه فقط هو ذهب لينفع اخاه يجوز أن يأخذ ما أنفق لأن هذا مقابل نفقته وليس أو هذه نفقته وليس مقابل الشفاعة وكذلك إذا اقترن بالشفاعة عمل فإنه يجوز أخذ أجرة مقابل ذلك العمل بشرط الا تزيد عن العادة يعني إذا كان مع الشفاعه راجع الدوائر واخذ الأوراق وذهب من هنا وهناك بما يسمى في عند في عند العام عندنا التعقيب يعقب على المعامله فهو هنا شافع ومعقب فاقترن بالشفاعه التعقيب فانه يجوز أن يأخذ مقابل ذلك العمل الأجرة المعتادة يعني إذا كان في العادة يعطى مئة يأخذ مئة لكن ما يأخذ مئتين لأنه شفع فلا يجوز أن يأخذ شيء مقابل الشفاعه طبعا هذا الكلام نسأل عنه كثيرا يأتينا بعض الناس يقول لي شيخ أنا أريد أن أتوظف في الوظيفة الفلانية وقال لي رجل أنا آتيك بهذه الوظيفة مقابل خمس ألاف مقابل عشر ألاف مقابل عشرين ألفا مقابل مئة ألف فهل هذا جائز؟ فالجواب ان هذه المساله لها احوال الحاله الاولى ان يكون هذا الرجل من العاملين في نفس المجال في نفس المكان فاعطاؤه رشوه لا تجوز رشوه محرمه من كبائر الذنوب وان كان هذا الرجل ياتي بها بالشفاعه والجاه فالصحيح من أقوال العلم أنه لا يجوز أن يعطى لانه لا يجوز أن يأخذ شيء مقابل الشفاعة وإن كان هذا سيأتي بها بالتعقيب والمتابعة والذهاب للدوائر ليس موظفا في الجهة ولا يستخدم جاهه ولكنه سيتابع المعاملة حتى ينهيها فيجوز أن يأخذ الأجرة المعتادة أن هذه من باب العمل، من باب العمل. بقي معنا هنا. لماذا كانت ربا؟ لماذا كان أخذ شيء مقابل الشفاعة ربا كما في الحديث؟ أقول بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا من باب التشبيه وليس من باب. الحقيقه فهذا تشبيه لأخذ شيء مقابل الشفاعه بالربا من جهه انه اخذ بلا مقابل في الجهتين المرابي ياخذ بلا مقابل والشافع هنا ياخذ بلا مقابل لأن الشفاعة لا يجوز أن يأخذ لها مقابل، فأخذوا بلا مقابل، فهذا يعني تشبيه. وقال بعض أهل العلم إنه ربا لأنه زيادة في ماله من غير مقابل شرعي، وهذا وهذه حقيقة الربا. يزيد في ماله. من غير مقابل شرعي وهذه حقيقة الربا فقالوا انه رباء وهذا ظاهر الحديث ظاهر الحديث انه باب من ابواب الربا وليس تشبيها له بالربا ولذلك سميناه ربا الشفاء بقيت مسألة يثيرها طلاب العلم عندما يطرح هذا الحديث وقد بحثها العلماء وهي مسألة أن بعض أهل العلم قالوا إن الحديث ضعيف من جهة متنه لماذا؟ قالوا لأنه مخالف للحديث الصحيح من صنع إليكم معروفا فكافئوه من صنع إليكم معروفا فكافئوه قالوا والشافع صنع معروفا فاعطاه لديه من باب المكافأة وقد أجاب عن هذا العلماء فقال الألباني رحمه الله وقد يتبادر لبعض الأذهان أن الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه رواه أبو داود وغيره قال فأقول لا مخالفة وذلك بأن يحمل هذا على ما ليس فيه شفاعة من صنع إليكم معروفا فكافئوه هذا إذا صنع إليكم معروفا بغير طريق الشفاعة فكافئوه او على ما ليس بواجب هذا على القول الثاني ان الممنوع هو في الشفاعة الواجبة فيكون هذا فيما ليس بواجب فيجوز ان يكافئه لكن المرجح هو الاول وهو انه يكافأ على المعروف الذي حصل بغير الشفاعة أما المعروف الحاصل بالشفاعة فلا يجوز أن يقبل عليه هدية كذلك سؤال الشيخ بن عثيمين رحمه الله عين هذا السؤال فقيل فضيلة الشيخ هذان حديثان صحيحان يوهم ظاهرهما التعارض الأول قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتمه الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنساء بإسناد صحيح والحديث الثاني من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أبو داود وهو حديث حسن وهذا الإنسان الذي شفع لأخيه لا شك أنه صنع له معروفا فإذا أراد أن يكافئه يعني بالهدية فكيف يعتبر من الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا فأجاب الشيخ قائلا اولا لا يوجد تعارض في القرآن بين آياته ولا يوجد تعارض بين السنة الصحيحة هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم وإذا قرأت آيتين ظننت أنهما متعارضتان فأعد النظر مرة بعد أخرى فإن لم تصل إلى نتيجة فاسأل أهل العلم وكذلك يقال في الحديثين الصحيحين كذلك أنه لا يمكن التعارض بينهما فإن أشكل عليك شيء فأعد النظر مرة بعد أخرى فإن لم يظهر لك الجمع، فانظر أي الحديثين أقوى لأن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كالقرآن فهي منقولة بخبر الاحاد وبخبر التواتر وخبر الآحاد من المعلوم أن بعض المخبرين أقوى من البعض فانظر أيهما أقوى ثم قال الشيخ فهذا الحديث وهو هدية من شفع له أن يهدي إلى الشافع يراد بذلك الشفاعة التي يريد بها الإنسان وجه الله عز وجل فإنه لا يقبل لأن ما أريد به الآخرة لا يكون سببا لنيل الدنيا ولأن الشافع الذي يشفع يريد بذلك وجه الله فإذا أعطي هدية فإن نفسه قد تغلبه في المستقبل فينظر في شفاعته إلى ما في أيدي الناس فلهذا حذر من قبول الهدية وأما من صنع إليكم معروفا فكافئوه فالمراد به ما سوى الشفاعة التي منحت فيكون هذا عاما ويكون هذا مخصصها وهذا المراد أن حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه عام وحديث الشفاعة خاص فيخصص الحديث العام بالحديث الخاص فنقول إنه إن كان المعروف بسبب الشفاعة لا يجوز أخذ مقابل له وإن كان بغير الشفاعة فإنه يجوز أخذ مقابل له وبهذا نكون فرغنا من هذه القاعدة الأولى التي يحسن ضبطها ومعرفتها وأردنا منها بيان هذه الأقسام وتوضيح حقائقها وبيان الفروق بينها حتى لا تختلط الأقسام على طالب العلم عند نظره في المسائل لعلنا يا إخوة نقف بالنسبة للشرح هنا لأننا لا نستطيع أن ندخل في القاعدة الثانية وغدا إن شاء الله نبدأ بها وأنا أقترع على الإخوة أنهم إذا عادوا وراجعوا المسائل إذا أشكل عليهم شيء يكتبونه إشكال بحيث أن غدا إن شاء الله إذا توقفنا من الدرس نبدأ بإشكالات الدرس اليوم ليس سؤالا في الدرس وإنما إشكال يكتب عليه إشكال يعني أشكل شيء لم يفهم أو أشكل على شيء آخر يطرح فنبدأ به غدا إن شاء الله قبل صلاة العشاء فنجيب عن إشكالات هذا الدرس حتى نحلها بحسب ما نستطيع إن شاء الله ثم ناخذ الأسئلة الأخرى سواء متعلقة بالدرس أو غير متعلقة بالدرس حتى يعني نفهم أكثر لأن ضبط هذه المسائل مهم جدا جدا لطلاب.